وهل من السنة أن نصوم يوما قبل عاشوراء ويوما بعده؟ استمر تشريع الصيام لعاشوراء على أنه مندوب بعد أن فرض صيام شهر رمضان حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى أي لمدة عشر سنوات، لكن حدث كما رواه مسلم عن ابن عباس. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود فقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمن اليوم التاسع قال ابن عباس فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أحمد خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده وقد ذكر العلماء أن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب المرتبة الأولى صوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر والمرتبة الثانية صوم يوم التاسع والعاشر والمرتبة الثالثة صوم يوم العاشر وحده she